قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم ولين انت مننا بِمَا بما قدمت ساجدين والله عليم name Allah'u basirun bima yammaloon innahu nazzala Mən kən arzunə Lillahi və mən əgər ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من I can't touch.